تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له السموات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير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 وزورا وقالوا وساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله, قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله, قل أنزله الذي يعلم السر, يعلم السر في السماوات وفي الأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا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 تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا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 ادعوا هنالك لا تدعوا اليوم صبورا واحدا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ على رَبِّكَ وَعْدًا مَسْأُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَقُولُوا أَأَنْتُمْ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَغَلَنْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ وَلَّوْا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أن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 نذقُم عَذاابًا كبيرك وَما ررسَلنا قَكَ منِنَ المُررسَلينَ إلا إِهُ لاَأكلُون الطعام وَمشونَ في الأسواقُ وَج الغابع وَكُم لبعظ فتن تَفذرور وَوكانَ رَبّكَ بصير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 وَيومَا يعو الوالِم وَ يديه يقول يقول يا لَتَن التخَلتُ مَا الرسُول سَب يا بَلَ يا وَلََ لَتَنيلَاتَّخذفُل ن خَليلا ل ونعَ لكرِ بدَعذ الجني وَوكانَ الشَّطال للإ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 شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كَذَّبُوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا غربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أغل سبيلا ألم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسبعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أغل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبغناه إلينا قبغا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الغياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء إِذَا مَاءً طَهُورًا به بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۖ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ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 وَوهو الذي مَ رجل البرينح وَوهو الذي م رجل البحرين هذا عذفرة وَوهذا منِحجاج وَجعل بينما بررزَخوحجرنج محجواب وهو الذي خلق من الماء إ شرج فَجعلهُ نَسبب وصهرا وَوكانان رّك قديير وَيعْربدونَ مادُون اللَّهِ مَا لا يَافَعُهُم وَلَا يَغُرُّهُمْ وَكَانَ الكافِرُ على رَبّهِ وَهير وَماَا أَررسَلناكَ إِ لا بُبَّرَهُ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 والَّذينَ لا يَشههَد الّورَ وَإِذاَا مَبّ بِاللَقْ بِمَّوكامَا والَّذين إذاذُكِروا بِآياتِ رَبّهِمْ لَْ يَخِ عَلَيهَالَْ يَخِررُوا عَلَيْهَا, عليها صََُّ وَْانان والذن يقون ربنا هنا من أأَزواجنا وَدرّياتنا قرة آعي ووج المال المتَّقين إما